بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا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 وما أرسلنا في غرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا علهم يضرع ثم بدنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مسأب أنا الضراء والسراء فأخذناهم بضتة وهم لا يشعرون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 فأمن أهل القراء يأتهم بأسنابيات وهم نائمون، وأمن أهل القراء يأتهم بأسنال وهم يلعبون، فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وَلَمْ يَهْذِنِ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَأْ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَبَأَ بِعَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نُقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِذْ مَوَّجْنَا اكْتَرَهُُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا من بَعْدِهِمْ رُسُلًا بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ وَأَلْقَى فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى بهارون قال فرعون آمانتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا من قلوب وما تقيم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل من ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم لفظ وفانع والدم آيات فصلات فاستكبروا كانوا قوم مجرمين ولما وضع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لا انكشفت عنا الرجز لنؤمن ان لك ولم يرسل معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلٍ هم بالغون إذا هم يكثون فاتضنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتمع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 واتخذ قوم نوسى من بعده من حليهم عجلا جسد الله خبار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقض في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكاد يقتلونني فلا تشمت, فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاخترنسى قومه سبعين رجلا لميضاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فوفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وغضعناهم اثنتين عشرة أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه أن يغرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ ضيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي ضيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُنَا قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آتَيْنَا الَّذِينَ يَنهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَإِذْ نَتَّقَنَّ الْجَبَلَ فَأَقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ أَظْنُوا أَنَّهُ عَظِيمٌ مِّهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوْمَتِهِ مَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ضُحُرِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ق ان تَعْبُدُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَإِن تَسَاءَلَهُم إِنَّمَا كُنَّا وَتَضِلُّ عَلَيْهِمْ مَن بَأَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَقَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مَتَّبِعًا هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يلهث ذَلِكَ مَثَلُ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 من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتين أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إن لا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس أن يكون قد قتر بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يول الله فلا هدي له ويذرهم في ضوء ويا نيم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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ فِيهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعُوَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُ ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَضِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أدون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبضشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ كُنْ مَهْدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَوَكُّلًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القول ول ولا تكن من الغافلين إن الذين ربك لا عن عبادته ويسبحونه وله يستجدون بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتبوا الله وأصلعوا ذات بينكم وأضيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت غلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عياد ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يشاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين ليحق الحق ويبضل الباطل ولو كره المجرمون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 الله ورسوله فإن الله شديد العظام ذلك فاذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَإِن تَنَتَهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَمْ تَكْثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ التَّوَّابِينَ عِندَ الله الصم البكم الذين لا يعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوِ اسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعاكم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إليه تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلمون أمياءكم خاصة، فاعلموا أن الله شديد العقاب. وذكروا إذا آت من قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فأباكم أيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عيده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتبوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم زيئاتكم ويغفر لكم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 يجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إيامة يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة أو ملين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلم أن الله مولاكم Ni'am al-maula ve ni'am al-nasir. İsmi Allah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi'l-alemin, Ir-Rahman, Ir-Rahim, Malik yamid din. İyak n ve عليهم. غير الموظوم عليهم ولا الظالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة